سامحني لو رحل جسمي وغاب سامحني حتى في الجاب استريح والوصية لا لا تخلّون غالي على قبري يصيح لا تخلّون